إلا الذين صبوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاليكم بعض ما يوحى إليك وظاليكم به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل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 أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويكذوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إمامه ورحمه أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولا تن أكثر الناس لا يؤمنون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 ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا درم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبثوا بلا ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا قومه إني لكم نبي مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملك الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يَا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إِنَّمَا أَمْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْهَهُ رَبِّهِمْ وَلَا تَنِي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَضْتُم أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ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 وَقِيلَ يَا أَرْضُ أُطْلِعِي مَآئِيكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَمِضَالَّ الْمَاء وَضَنِيَّ اللَّنْوَ اسْتَوَتْ عَلَى الْبُدِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِيَّ مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وأنت أحكم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 قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاء أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا برمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعد آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أنه بلي من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توتلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستكيم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 وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَمْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَةٌ لِجَبَّارٍ عَنِيرٌ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْمَةً وَيَوْمَ الْكِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ ص قال يا قوم اعبدوا الله مَا لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توهوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أَتَنهَانَ أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ بِمَا يَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ كَذَّبُونِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ ضَلَالٍ ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعطرها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القويل العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاسمين تألم يونه فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا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 أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى شديد قالوا يا نوت إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بتطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاكم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم أَخَافُ وإني أخاف عليكم عذاب يوم ويا قرم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعفوا في الأرض مفسدين بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفير قالوا يا شعير أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو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 ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة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 يَطْدُمْ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُ الْنَّارِ وَبِتْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْمَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِتْسَ الْرِفْدُ الْمَرْفُودِ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّرُوا عَلَيْكِ مِنْهَا قَائِرٌ وَحَصِيدٌ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 وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستكم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا. وأقب الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبذ فإن الله لا يضيع أجر المحسنين لا كان من القرون من قبلكم قلوب قيتي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم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 وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلن نقص عليك من أنباء الرسل ما نسبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا وَمَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا سُبْحَانَهُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَوْلَىٰ لَهُ الشَّيْطَانُ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 ويدم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على مِنْ من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوا في غيابة الدب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعدين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله مع نارا يرتع ويلعب وإنا له لحافرون قال ان لي يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون قالوا لدينا كلام الذئب ونحن رثبه لنا اذا لا خاسرون فلما ذهبوا به وانا منع يجعلوه في ويابه الجب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 وَمَا أَم تَ بِمُ مِن لَناَا وَلَكُ الن صَادتين وَدَاءُ عَلَ طَمِيصِه بِدَ مِن كَذِبَ قَالَبَسَمْوَلََ لَكُمْ أَْفُشُكُمْ أَمَّ فَصَدَ جَميل وَلَّهُ الْ المُسْتَعن عَلَ مَا تَصِفون وَدَاءت سَوَةُ فَأَْسَهُ وَالدَهُم فَد لذو قال يا بشرى هذا أولان وأسروا بضاعة والله عليهم بما يعملون وشرموا بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين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 وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بِهَا لَأُولَاءً رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيْصَهُ مِنْ دُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيْدَهَا أَلَدَى الْبَابِ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 وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَتَدَبَّثَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصًا قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكِ إِنَّ كَيْدَهُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ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 وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أُمِرَ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّ سِرٌّ وَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَ إِلَيَّ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ نَاصِبًا أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كيدهن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 إِنَّ الَّذِينَ تَرَكْتُمْ مِلَّةَ تَوْحِيدٍ لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعَتْ مِلَّةَ آبَائِهِمْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا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 إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صَاحِبَ السجن أَمَّا أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتأكل الطير من رأسه قبي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السنن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبدون قل الله اسمحا و ما نحن بتاويل الاحلام بعارمين و ظن الذين جاءكم ما ودت بعدهم همت انا انذركم أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذرور في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْتُونَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَارِفٌ فِيِهِمْ غَاوٍ وَفِيهِ يَعْصُونَ وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأل ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ آردتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا غاردته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنق بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين